I'm glad you're a little cattle. I'm not a cattle. I'm not a cattle. I'm not Salam عليكم wa الله وبركاته. barakatuh. Allah alaykum wa barakatuh. Ifa halaikum, şeyhna, aşaikum b'khayr. Allah alaykum wa barakatuh. Barakatuhu, şeyhna, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأبياء المسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسنادكم المتصل إلى العلم الإيجي عليه رحمة الله قال في كتابه جامع البيان في تفسير القرآن وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة وجه النهار أوله سمي وجها لأنه أول ما يواجه الناظر وكفروا آخره لعلهم أي المؤمنين يرجعون عن الإسلام أطلع الله نبيه على على مكيدة اليهود فإنهم اشتروا اشتروا لعله اشتروا اشتروا اشتروا فإنهم اشتروا أن ي يظهر الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح فإذا جاء آخر النهار ارتدوا ليقولوا ليقول المسلمين ليقول المسلمين ما رجعهم إلى دينهم إلا طلاع إلا طلاع نقيض نقيصة في ديننا ولعلهم يرجعون عن الإسلام ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لا تعترفوا ولا تظهروا التصديق إلا لأشياعكم قل إن الهدى هدى الله يهدي من يشاء أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عند ربكم متعلق بلا تؤمنوا أي لا تعترفوا بأن يؤتى أحد مثل ما, مثل ما أوتيتم من علم والمعجزات ولا بأن يغالبوكم بالحجه يوم القيامة إلا لأشياعكم ولا تفتشوه لا ولا ولا تفشوه لا إلى المسلمين ولا إلى المشركين يعني إن علمكم إن علمكم لعله بذلك حاصل إن علمكم ان علمكم بذلك حاصل لكن لا تظهروه لكن لا تظهروه وأُثر في العطف كلمة أوليوفيدا العموم مثل ولا تضع منهم آثما أو كفورا الإنسان وقوله ان الهدى هدى الله جملة معترضة دالة على أن كيدهم لا طائل تحته وقيل تم الكلام عند قولي إلا لمن تمع دينكم والمعنى على الوجهين الأولين الاثيين ولا تؤمنوا يعني هذا هذا لعله دقيقة يعني أقرأ الحاشية لا نصح لا لا صح صح صح, صح. <تصفيق> نعم لا ضائل تحته ولا تؤمن هذا الإيمان الظاهر هو إيمانكم وجه النار إلا لمن تبع دينكم قبل ذلك ثم أسلم ثم أسلم لعل يرجعون فإن رجوعهم أرجع عندكم وأشجار حلوق المسلمين حينئذ ففي موضع أن يؤت يأتي أو يؤتى ثلاث أوجه الأول أن يتعلق بفعل مضمر على حف اللام أي وقلتم وفعلتم ما فعلتم من الكيد لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولم ولما يترتب من غلبتهم بالحجة, علي بالحجة يوم القيامة أي لم يكن لكم داعا إلى هذا الكيد سوى والحسد ووجه العدول عن وإلى إلى حين إذ الإشارة إلى أن كلا أو كل من الأمرين مستقل بكونه سببا للحسد الثاني أن يكون الخبر إن الهدى وهدى الله بدل من الهدى وحين أو بمعنى إلى أو بمعنى إلى أن يعني أو يعني لو هكذا حتى يحاجوكم فيضحضوا حجتكم الثالث أن ينتصب بفعل مضمر, مضمر تقديره قل إنه ذا هدى الله ولا تنكر أن يؤتى أحد أو يكون لاحد وسيلة وسيلة غلبات عليكم عند الله ويدل على هذا المضمر لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لأن معناه حين إذ لا تقروا بحقية دين, دين لأحد إلا لمن هو على دينكم فإنه لا دين سواه يماثل وهذا إنكر لأن يؤتى أحد مثل دين لأن يؤتى أحد مثل, دين مثل دينهم وقد بسطت الكلام هناك فاستفده. نعم. في يحاجوكم به عند الله وعلى هذا أن يؤتى علة للنهي لأنه قيل لا تضر وما ومعتكم لأن يكون لكم المزية والغلب في الدنيا والآخرة وقوله قل إن الهدى هدى الله مطردته دالة على أن من يعلم ويقبله فهو الهادي هو الذي هذا المؤمن وفضلهم في حشّاء أقول الأشياء الأولى في الصفحة الثانية. أقول الحقيقة ما نقول لم يكن لكم بعثنا على هذا الكيد يسوع المكرم بأن الإيتاء والمحاجة المذكورين كانين البتة الأشياء الثانية. فضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع فضله يكون بكل شيء يختص لك من يشاء لك والله ذو الفضل العظيم هذا كل رد يكون لك ان يكون لك ان ومن لك ان من لك ان يكون كعبد الله بن سلام أودعه رجل ألف ومائتي أوقية من ذهب فأدّه ومنهم من إن تأمنه بدينار الله يؤديه ذلك كفنجاص ابن عا كفن عاز نعم فينحاص فين فينحاص طيب هذا كفنجاص ابن عازر أودع دينارا فجحده إلا ما دمت عليه قائما إلا مدة دوامك قائما على رأس مبالغا بالتقاضي أو بالترافع. ذلك بأنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي ترك الأداء بسبب أنهم قالوا ليس علينا في شأن عربي ذن وعتاب وأحل الله لهم أموالنا. ويقولون على الله الكذب اخترعوا واختلفوا وليس في التوراة شيء مما قالوا وهم يعلمون إنهم كاذب بلا أي بلا عليهم فيهم سبيل وقوله من أوفى إلى آخر استئناف بعهدي أي بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وأداء الأمانة أو بعهد نفسه نعم Aida, aap ko de أي الكفر والخيانة فإن الله يحب المتقين أي يحبه فإنه متق وقيل بلا بمعنى لكن إن الذين يشترون بعهد الله استبدلوا بما عاهدوا من الإيمان برسله نعم وقولوا أعلم أن هذه الآية تعظيم أمر الوفاء بالعهد، وذلك لأن الطعاة محصورة في أمرين تعظيم الأمر الله والشفقة والشفقات على خبق الله الوفاء بالعادي مشتمل عليهما معا لأن ذلك سبب لمنفعة الخلق فهو شفق شفقتنا على خلق الله ولما أمر الله به كان الوفاء به تعظيما للأمر الله عندما أن هذه العبارة مشتملتنا على جميع نوع الطاعات الطاع الطاع فالوفاء بالعادي والوفاء بالعادي كما يمكن في حق الغير يمكن أيضا في حق النفس لأن الوافي بالعادي النفس والعاد للطاعة والتارك المحرمات لأن عند ذلك تفوز النفس بالثواب والتمييز يبعد عنه القى مشاعرنا الكبير نعم من الكبير <تصفيق> لعله التفسير الكبير والله أعلم وأيمانهم وبما حلفوا من قولهم والله والله لنؤمن به ولننصرنه ثمنا قليلا من الدنيا رشوة في تحريف التورى وتبدل نعة محمد عليه الصلاة والسلام أولئك لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله بما يسرهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يثني عليهم أو لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم فعلى هذه الآية فعلى هذه الآية في اليهود أو نزلت أيوة فعلى هذا الآية في اليهودي او نزلت يعني فنزلت هذه الآية في اليهود او نزلت في ترافع بين صحابي ويهودي في أرض فتوجه الحلف على او أو في رجل أقام شنعة في سوق فحلف لقد أعطى بها ما لم يعطيه ليوقع فيها أحد من المسلمين نعم يقول في الحاشية الثانية رأي البخاري اللي نزلت في كذا كذا رأي البخاري عن عوام وأثناء حاتم عن عبد النبي أوفى خرج البخاري وفيما يذبل المواضيع كثيرة مسحوب هذا أخرجوا مسلم إلى أخيره الحاشية الثالثة طيب وإن منهم من اليهود والنصارى لفريق فريق يلون على سيناتهم بالكتاب يميلونها عن المنزل أو عن المنزلين نعلو هكذا عن المنزل الى المحرف ويفتلونها عنه فالباء للاستعاره الضرفيه والمضاف محذوف أي بقراءة الكتاب نعم نعم <تصفيق> تحسبوه أيها المؤمنون والضمير المفعول لما حصل لما حصل بإلأ لعله وهو المحرف من كتاب التوراة لا نعم لا باللي يعني بلي تحسبوه يعني يقصد باللي وهو المحرف يلون أساتم باللي آه يلون باللي نعم هو المحرف من كتاب التوراة وما هو من كتاب التوراة ويقولونه من عند الله وما هو من عند الله تأكيد لقوله وما هو من كتابه وتشريع عليهم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أي أنهم كاذبون ما كان لبشر ما ينبغي له وما يتأتى منه أن يؤتيه, الكتاب أن يؤتيه الله الكتاب الحكمه الحكمة الحكم الحكم الحكم الحكم أو إمضاء الحكم من الله والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله رد على اليهود حين قالوا أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم فقال صلى الله عليه وسلم معاد الله ما بذلك بعثني فنزلت أو رد على النصارى حيث قالوا إن عيسى أمرهم اتخذوا ربا فنزلت ولكن يقولوا كونوا ربانيين حكما حكماء وعلماء وحلماء وعلماء فقهاء نعم أقرأ الحاشي شيخنا قال كونوا ربانيين اكونوا ربانيين حكماء وحلما وعلماء او فقهاء او من يربو علمه بعلمي او منسوب الى الرب بزياده الف والنون نعم يا رب يا رب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي بسبب كون أو أي بسبب كونكم معلمين الكتاب ودارسين له. فأن العيل الدراسة. и я пытаюсь, ну, تفسير كبير شيخنا. <تصفيق> <تصفيق> نعم ولا يأمركم بقراءة النصب عطف على ثم يقول ولا لتأكيد معنى النفي. وبالرفع استئناف وقيل حال أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا كما فعلت النصارى. أَيَأْمُرُكُمْ استفهام تعجبين وضميروا للبشر بالكفر بعد اذ انتم مسلمون من قادون لله طيب نقف هنا ام نواصل دقيقه اي نعم صح تقريبا يكون نعم نعم هذه كبيرة كنت أود أن أنتهي من الجزء ولكن خلاص إن شاء الله غدا سينتهي سينتهي الجزء بإذن الله تعالى بارك الله فيكم الشيخ الكرام السلام شيخنا بارك الله فيكم نقف هنا ونستجيزكم بما قرأنا في هذا اليوم بارك الله فيكم تفضلوا صوت عبد الله الصوت غير واضح وقبلنا وشرفنا شيخنا بارك الله فيكم أحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى في مثل هذا الموعد إلى ذلك الحين نستدركم الله والسلام عليكم رحمة الله وبركاته طيب إن شاء الله غدا سننهي بإذن الله تعالى هذا الجزء نسبة لبعض الحواشي الطويلة سنتجاوزها بقراءة بقراءة جزء منها فقط. طيب إخواني بارك الله فيكم نلتقيكم في المجلس مجلس المساء في الأدب المفرد إلى ذلك الحين سعدت الله عليكم ورحمة الله وبركاته.